وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِتَكُونُوا ظَاهِرِينَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ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 من الدين والمهاجرين إلا أن تفعلون إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا فإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن ك و من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما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 فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا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 وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إلا قَلِيلًا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 نساء ان فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 الصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم.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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا مَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ يَكُونَ عَلَى الْمُبْنِينَ حَرْجٌ فِي أزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ مَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خنوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ما يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 ثُمَّ قَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 وَبَنَاتِ خَالِكِ مَن بَنَاتِ خَالَتِكِ اللاتي هاجرنا معك مَمْرَأَتُم مَن تِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَنِ ابْتَغَى تَرَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَنَاجُنَا حَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُم كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله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 لئن لم يتهل المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاملونك فيها إلا قليل ملعونين